فعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعشبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين